bella som det er å værdig av sult og Gueve referredlede, Și p variance الباغبة راجعوا في مستدى جمال محمد كان عندنا أو في تتاب الهوال التجاوي فيه إن كان عندنا أو في for det الصدق بمعنى قريب الإخلاق بمعنى الإخلاق؟ الصدق أحياناً يراجع بالإخلاق لأصدق الناس عن القوم والعفاف العفاف عما في الناس؟ بإذن في الدنياهم؟ تشوت إذا تهدت في الدنيا الناس استرنين عن دنياهم وانا اكثر ما بيطالب نقول في <تصفيق> الذي جاء هو الله اذهبو ملك ملك الحبه Hva okay. Ma! رميه الله أمام فهذه خمسة الغشياء مدخل السد مدخل السد ثلاثة لسان السد أربعة قدم السد خمسة مقعب السد والله تعالى توصف في معرض المدخل والتنففت وادكر الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيك الصديق هو إيه مليون مين الصديق صديق هو اللازم بقى لغة في الصدق. قلنا بقى وزداد. يعني ما قلت متعرفين في الكتاب الصدق. والذي اسبب. اه. في... jeg ber deg kjæreste namnet ditt ولا يجد ان يجد ان اللقيم الخبيث ضعيف الكفائيه والفطره السليمه تستوعب تكتب وتستقبله ولذا det er bare det gir en vishet for